يا قدس يكفيك الشهادة والعروبة والإبابة سطرت للتاريخ مجدا لا يطيق الإنحنى والحبر ما أزكاه حبار من دماء الشهداء والشعب ما أقواه شعب صامد رغم العناصر رغم العنا لله أيام الصمود روت لنا صدق الفداء علمتنا أن الحياة بذلة ليست هنى أن اليهود إذا بغوا الشعب لا يرضى البقاء إما يموت والعروبة والإبابة سطرت للتاريخ مجادا لا يطيق الانحناء والحب ما أزكاه حب من دماء الشهداء والشعب ما أقواه شعب صامد رغم العنا صامد رغم العنا يا قدس أبا كان المصار أقد ظنى عظم البلا من ذلك صمت البغي والله إنا أبريا الله إنا أبريا يا قبس يكافيك الشهادة والعروبة والإباة سطرتني في التاريخ لا يطيق الإنحنى والحب ما أزكاه حبار من دماء الشهداء والشعب ما أقواه شعب صمد الرم لعنا صمد الرم يا ود سلاح ولا لنا من أجلكم إلا الدعاء صل في القصمان معا يوما سنرفع بالنداء يوم بالنداء